الَّذِي سَخَّرَ لَكَ الْبَحْرَ ۖ حَتَّىٰ تَجْرِيَ فِيهِ الْفُلْكُ بِأَمْرِكَ ۖ وَيُسَبِّحُ لَكَ ۖ وَيُسَبِّحُ الْجِنُّ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ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 قاله نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه لن ننجيّنه وأهله إلا مغاته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيأ بهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أونياك مثلاً عن كبوت اتخذت بيته وإن أُوْهَنَ الْبُيُوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوَتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ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 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِن هَٰؤَلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطْهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولو لآج لهم سم الجاهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 وإنهم <سؤال> سبولنا وإن الله لمع المحسنين